Allah Allah sigile naik keri jaa jaa 20 minaa Gueye ala undaha Allahu ya na Jamal al-ajali ya Ummi ya salat li rais al-ya Allah Habibna ya Rasulna ya Allah urgid fazu bi zukhar la ghina' ibnna hunaa al-rijul as-salam ya hiya binna na kharaj ومنها نسوك الرجل نذرها لي يا سادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله ومحمد رسول الله نذرها يا سادي أيه أجزة وصفا أدحلت رشفا حمي أورثت له فادرها لي يا ساغي لا إله إلا, إلا, إلا الله لا إله إلا, إلا, إلا, إلا الله الله, الله ادِرْ حَالِي يا آزاغي دَامَ ذِكْرُهَا غَدَا امْسُلافٌ تُبْرِئُ الْعَصَامَ أَغَارُونَ تُضْرِبُ الْأَغْوَى مَدِرَّحَا لِيَاسَانِي لَا لا, إلا إلا الله. إلا الله. لَا إِلَهَ إِلَّا الله لَا الله Allah Muhammad Rasul Allah adiraale ya ya كل مني حذرها لي يا سابي لا إله إلا الله إله إلا الله الله, الله. محمد رسول الله حذرها لي يا سابي رحيق تسكروا لألباب لأ وتدخلها حمل أحباب وتدني صب للوهاب درها لي يا سابي يا إله لا إله إلا الله لا سلسال فلا نسلو وهالها أعمارنا فسلو وعلها الغلب لا يخلو أدرها ليساغي لا, لا إله إلا الله لا إله كذلك زنجبيل في غلوب العاشقين وفي شراب كوسها شغفية درها لي يا ساق لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله, الله اديرها لي يا ساري وجريالن لنا تجري في الود معارف السر لها الشعبنا تسري اديرها لي يا ساري لا اله الا الله إله إلا الله saabi kaza alikayanzafi rufi qulub alhashigina wa fi allah dirahali ya sami wajirialun lana tajri fu ruhu dad raha le ya sa khamri سورة الله حضر عليه يا ساعي الى ان طالك فلا يصلوا اليها الله لا الله الله الله محمد رسول الله حضر عليه يا ساعي هيغا ته ربا دونك ارسع قربا دونك الافلاك اديرها لي يا زاني لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم محمد رسول الله اديرها لي يا زاني بها غصار كالبدل وأسكر في كل ذي حجري أدرها لي يا أساقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أدرها لي يا أساقين بها الزمان كمغانا الله الله مغالم منهما بلا و بين الاولياء طال هدر حالي يا, يا ساغي لا الى بحر لا الى الله الله الله, الله. الله. الله. محمد رسول الله ادر حالي يا ساغي وطيبنا بها رب الله, الله عنهم وعن كل الاولياء يا كم حي يا الاحباب دير حالي يا صاحبي لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم محمد صلوا عليه دير حالي يا صاحبي ومحمود بها لا ذا خبير يلبس في الاحوال فله هو الذي رضا رضيا الله لا محمد رسول الله درها لي الآسابي بها الجيلان غد جالا واسغل عومة صلاة كوزا تلبس الحالة درها لي الآسابي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله درها لي الآسابي معوص طريق الحافي بها أفضل الخافي درحالi, يا دير حالي يا صغير لا اله الا الله لا اله الا الله الله محمد رسول الله دير حالي يا صغير جئ لينا بها لا ذا الله قياس وصحبه عطاء يا اهل الذكر والاحوال دير حالي يا لا La ilaha illa Allah Muhamad rasulullah Dirhani Ya sagi Kusallallahu maha Maha Maha Maha Maha Maha Maha Dirhani Ya sagi La ilaha illallah la ilaha illallah oh, Muhammad rasulullah adir ya sabbi adir ya sabbi بشر يا ايما الدين يا, يا, يا جمال الحق يا فجر الدجى يا, يا كل زين يا روح الصوع يا بدور التم يا بحر الندى يا معاني الحب يا سر الصفاء يا الانبياء يا سيدة النحاس لكل البار والمجد الغال يا سرور الغلب في الدارين يا مجاله الصادية من الكذا يا غياس يا ملاذ يا ولي عمرنا دنيا وفي يوم الشراء غد وغفنا كلنا بالباب يا سامعا زنيا يا خير الغياء ابتغي من فيضك الهامي علا وعلوما واسلوك للأسا ورشادا وصلاحا مصلحا لبني أيضا ومن بالفكر وفتوحا وانشراحا دائما يمنع, يمنع الألباب عن نهي الضرر وغيوسا هاطلات تحينا يا رسول الله يا من دبر يا رسول الله إنا كلنا نهتغذ عرحان منكم عن نظر يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نهي الهدى يا رسول الله ما لي غيركم احد ارجوه وارحم لا أتذر. يا رسول الله فهدني للحج كل الوطن. يا رسول الله فحضرني لدى ظهور حرم يا يا رسول الله فادركني لدى يا رسول الله محمود له فيك شوقا حره في السعر أعطيه يا سيدي عاجلا أنت المطر وكذا من في الورى غد أمه بعداد أوله أنت سر الجود والجود بكم خذ على فوق العنا حتى السمر وعليك الله صلى <تصفيق> دائما ما شداشا إلا لا وقت السحر وعلى آلك ولا من في صفاهم عن الكدر يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا ذنب bye, -bye. آمين. آمين. اللهم اللهم امين اللهم اجعلنا في من هذا الشهر الفضيل وبارك اللهم في ما وقنا شر ما قضيت اللهم من عتقي هذا الشهر الكريم ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما آمين. يا الله يا ارحم الرحيمين اللهم اشف المرضى وارض حيوي المدينين يا الله وارحم المتوفين برحمتك آمين. يا أرحم الرحيمين امين اللهم كل الاخوان الحاضرين اجعلنا يا الله متحابين فيك وفي حب الصالحين من عبادك آمين. يا الله واجعلنا على الخير دائما واجعلنا في الخيرات والبركات والرحمات يا الله يرحم الرحمن واجد مشايختنا عنا كل خير الاخوان القائمين على هذه الليلة ان شاء الله ربنا يوفقهم ويحفظهم واجعلهم دائما هم سبب للخير وسبب لجمع الاخوان ان شاء الله يرحم الرحمن الفاتحة اللهم اعطي كل سائل نسؤ له امين ووفق المقاصد الى ما يرضيك النسوان بهناك الفي مراضي ربنا يديلهم ان شاء الله حضراته الحمد لله رب العالمين رحمه رحمه امين, آمين, آمين صلى الله على سيدنا محمد مرحبا الله بسم الله الرحمن الله Do you want it? Do you want it?